in لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤثركم إلى أجل مسمى إِن لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم I'm جَاءَ القمر مِّن رَّبِّكَ فَالَّذِينَ الشمس وَعَمِلُوا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منا سبلا فجاء وكره مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ولا تزيل وقول <تصفيق> ذاك ولا يذو انفاد يرنكم ارو رب اغفر لي